وَإِذْ نَجَيْمَهُم مِّالْأَلِفِ الرَّعْمَ يَسُوونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَإِنْسَتَحِيُّونَ لِسَائَأَةِكُمْ وَفِي ذَلِكَ ظَلَاعٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَآتُمْ تَعْذُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أُوْبَاعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَآتُمْ ظَالِمُونَ ثُمْ عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ ظَلَمُوا سَالِقَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ